ويكفي في بيان عظمه وضخامه قدر النفس ا ل م ؤ م ن ة و ح ر م ة دم المسلم قول قتل وسلم لزوال أهون النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم عند من فالتزل الدنيا والتفن تنظيماتنا وجماعاتنا ومشاريعنا ولا يراق على أ ي د ي ن ا دم مسلم بغير حق إ ن ه ا م س أ ل ة ح ا س م ة في غ ا ي ة الوضوح بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله و آ ل ه وصحبه وموالاه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المسلمون في كل مكان السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد فإني في فهي أهنئ آن التهنئة اليوم وأعزيها الشيخ أبي الأمة المسلمة وأعزيها في آن واحد أما التهنئة فهي باستشهاد الشيخ البطل المهاجر المجاهد المصابر المرابط أبي خالد السوري رحمه الله رحمة واسعة رحمه رحمة والحقنا به غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين أ م ا ا ل ت ع ز ي ة فهي في هذه ا ل ف ت ن ة العمياء التي حلت ب أ ر ض الشام ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذا الجان المسكين المغرر به الذي دفعه من دفعه بدافع الجهل والهوى والعدوان والطمع في ا ل س ل ط ة ليقتل شيخا من شيوخ الجهاد أ م ض ى عمرهم من ريعان شبابه مجاهدا ً ومدربا ً ومهاجرا ً وناشرا ً ل ل ح ق وصابرا ً على ا ل أ س ر لم ي ت ز عرفته ز ع ولم ي ت ا ما لقي وواجه وعانى ج ع على ع قيد لقي شدة أنموله ر من أ ي ا م الجهاد ضد الروس ومنذ أ ن عرفته إ ل ى أ ن أ س ر في باكستان كان رفيق أ س ت ا ذ المجاهدين الشيخ أبي السوري فك الله أسره عاجلاً قريباً إن شاء الله كانت آخر رسالة وصلتني أبي آخر أسره مصعب منه فك إن من ق ر ا ب ة عشر سنوات قبيل أ س ر ه يؤيدني في ك ل م ة أ خ ر ج ت ه ا وقلت فيها إ ن م ا النصر صبر س ا ع ة ثم أ س ر رحمه الله فانقطعت ا ل ص ل ة بيننا إ ل ى أ ن قامت ا ل ث و ر ة ا ل س و ر ي ة ا ل م ب ا ر ك ة وارتفع فيها علم الجهاد والسعي ل إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي تتحاكم ل ل ش ر ي ع ة وتنشر العدل وتبسط الشورى وتحرر ا ل أ ق ص ى وسائر ديار المسلمين ا ل م ح ت ل ة و تنصر المظلومين و تتحرر من ا ل ت ب ع ي ة ا ل خ ا ر ج ي ة و تطهر البلاد من الفساد الداخلي فيسر الله التواصل بيننا بعد أ ن فرج الله عنه و نجاه من أ س ر البعثيين النصيريين و كان لي و لاخواني نعم الناصح و المشير و أ ب ل غ ن ي رحمه الله أ ن ه أ م ض ى مع أ س ت ا ذ ه و رفيق دربه الشيخ أ ب ي مصعب السوري سبع سنوات في السجن إ ل ى أ ن افترقا أ س أ ل الله أ ن يعجل بفرج أ خ ي ن ا الحبيب أ ب ي مصعب قريبا عاجلا إ ن شاء الله و أ خ ب ر ن ي رحمه الله أ ن ه يرى في الشام بذور ا ل ف ت ن ة التي عاصرها في بشاور ي ف ت ن ة الجهل والهوى والظلم التي تستبيح الدماء و ا ل أ ع ر ا ض بالدعاوى والشبه والهوى والطمع وهذا يذكرني ب ق ص ة مضحكه مبكيه حدثت لي في بشاور ي وخلاصتها أ ن ي قابلت أ خ ي الحبيب الشيخ أ ب ا محمد المقدسي حفظه الله من كل سوء وعجل بفك أ س ر ه فقلت له إ ن هناك ط ا ئ ف ة تكفرني ل أ ن ي لا أ ك ف ر المجاهدين ا ل أ ف غ ا ن فضحك وقال لي أ ن ت لا تعلم إ ن ه م يكفرونني ل أ ن ي لا أ ك ف ر ك هذا الجهل والهوى والطمع الذي لم يرى ح ر م ة أ م ي ر المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتله أ ص ح ا ب الجهل والهوى ومصحفه في حجره ثم لم يرعوا ح ر م ة أ م ي ر المؤمنين أ س د الله الغالب سيدنا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه فطعنه أ ح د ه م وهو يصلي الفجر هذه ا ل ف ت ن ة التي ر آ ه ا أ ب و خالد و أ خ ذ يحذر منها شاء الله أن يكون شهيدها الله الفتنة اليوم وهذه أن يكون التي لم تر ى ح ر م ة ولا م ش ي خ ة ولا سبقا ولا جهادا و ه ج ر ة وصبرا في ا ل أ س ر ولا ثباتا على الحق هذه ا ل ف ت ن ة تحتاج من كل المسلمين اليوم أ ن يتصدوا لها و أ ن يشكلوا ر أ ي ا عاما ضدها وضد كل من لا يرضى بالتحكيم الشرعي المستقل فيها و أ ؤ ك د على المستقل فلا ع ب ر ة بتحكيم يعين أ ع ض ا ء ه الخصوم وعلى كل مسلم ومجاهد أ ن ي ت ب ر أ من كل من ي أ ب ى ذلك التحكيم وعلى كل مسلم ومجاهد أ ل ا يتورط في دماء المجاهدين وعليه أ ن يرفض أ ن يفجر مقارهم ويقتل شيوخهم الذين دوقوا اكابر المجرمين وسعوا بكل ط ر ي ق ة لقتلهم فقام هؤلاء الجهال المتنطعون فسفكوا دمهم الحرام وعلى جميع المسلمين أ ل ا يعينوا من يفجر مقار المجاهدين ويرسل لهم السيارات ا ل م ف خ خ ة والقنابل ا ل ب ش ر ي ة و أ ن يتوقفوا عن دعمه ب أ ي ه ص و ر ة وعلى كل من يقع في هذه ا ل آ ث ا م أ ن يتذكر أ ن ه يحقق ل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م بيده ما عجزوا عن تحقيقه بكل إ م ك ا ن ا ت ه م إن يذكرني الشيخين، قتل بقتل الشيخ المجاهد المهاجر الصابر المرابط أبي خالد السوري رحمه الله أبي رحمه محمد السعيد والرجام رحمه م الله على أ ي د ي ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ق ا ت ل ة بالجزائر والتي مثلت الموت المعنوي لتلك ا ل ج م ا ع ة ثم تبعه موتها المادي والذي تورط في تلك ا ل ج ر ي م ة لن يخفى امره وسيعرف ولو بعد حين فقد سبقه مجرم ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ق ا ت ل ة ف أ ن ك ر و ا ب د ا ي ة قتلهم للشيخين محمد السعيد والرجام رحمه م الله أ م ا أ ن ت يا أ ب ا خالد فنستودعك ربك الرحمن الرحيم الذي ن س أ ل ه أ ن يرحم شيبتك في الجهاد و ا ل ه ج ر ة و ا ل أ س ر و أ ن يغفر ذنبك ويعلي قدرك ولا يحرمنا أ ج ر ك وان ينزل الصبر على أ ه ل ك و إ خ و ا ن ك ومحبيك وسائر أ ن ص ا ر الجهاد الذين هزهم فراقك شيخ الوغى فرحل لربك راقيا درج ا ل ش ه ا د ة فائزا ماجورا ليث يدافع عن عرين غاضبا متقدما أ ش ب ا ل ه منصورا بدر تقاصرت الدياجي دونه شمس تغالب بالحقائق زورا طوض شموخ طامح لا ينحني تنب العواصف دونه مقرورا لم تكتسب منك النوائب هنه او تنتزع منك الخطوب فتورا أ م ض ي ت عمرك ه ج ر ة وتزهدا ورحلت عنا بالثنا موفورا رافقت أ س ت ا ذ الجهاد المصطفى في ه ج ر ة ومطاردا و أ س ي ر ا فرقيت في قمم الثغور مجاهدا وربحت ا في قيد السجون أ ج و ر ا حتى أ ت ت ك من ا ل ج ه ا ل ة غ د ر ة لم ترع سبقا أ و تؤدي شكورا لكنها نالت عليا قبلكم عثمان أ ي ض ا صابرا مغدورا هذا الذي قد كنت تحذر شره فكتبت منه محذرا ونذيرا وخشيت عقباه فقمت مناصحا بنصوع ر أ ي مخلصا ومشيرا لله درك لا تغرك ف ت ن ة و ب أ ه ل ه ا في الجاهلين خبيرا وبكل صاحب مطمع متبصرا وبسعه في الغافلين بصيرا فجنيت فضلا صابرا ومهاجرا ومجاهدا ومجربا نحريرا و معلما و موجها و مربيا بجميل فعل تابعا و أ م ي ر ا ف ه ن أ بنومك فالجحافل بعدكم منحو ا ا ل إ ل ه سواعدا و نحورا قد أ ق س م و ا أ لا يروا بشئامكم إ ل ا ا ل ش ر ي ع ة فيه تشرق نورا وتواثقوا أ ن يغسلوا بدمائهم أ و ط ا ن ه م فيطهروا تطهيرا شام الرباط من الروافد انهم حلف ا ل غ ز ا ة مراحلا وعصورا والبعث بعث السافكين لدمنا في كل صقع انهرا وبحورا والحارسين حدود إ س ر ا ئ ي ل قد رضيت أ ب ا ه م حافظا ناطورا ومن السعاه إ ل ى المناصب دونها هتكوا المحارم ة ج ه ر ة وفجورا أ س ل ا ف ه م قتلوا ا ل خ ل ي ف ة ثالثا ي ت ل الكتاب مسالما وصبورا طعنوا ابا الحسن ا ل إ م ا م مصليا حجبت شموسا ط ع ن ة وبدورا سيخيب في أ ر ض ا ل ش آ م حفيدهم وكفى بربك هاديا ونصيرا و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته